فلنبذوا وراء غبورهم واشتروا بهم زمنا طليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرثون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا, ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن الذين ملك ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات that I know. يَوُطِنُونَ مِن كَفْرٍ عَنهم, لأكفرن عنهم سيدي